هقول لك حاجة واجعاني بما إنك إمام الكل أنا مصري وأوطاني بقالها كتير بتشرب زل وساكن وسط أهل البيت وفي الجمعة بقوم واسبة وبايع عفش البيت عشان أثبت على المبدأ ومتبص ورع الظالم وكل الدنيا بركت ليه قالوا لي خرجت على الحاكم بدون ولا آية تثبت ليه وحسك جنبي أم خصوصا يما قال راحل وكنا ساعتها في المغرب وساجد بس متشاغل بأصوات الفرح برها وكان حلمي أدوء تغير وقمت خرجت من المسجد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 عشان العدل ما تحققش وخدامهم ورصهم لجام بلدي ولسه قصري ما اتطهرش ولسه صوابوا بالدبح شباب الصورة في الاستاد ولسه قلبي بدمع انا اللي وفي الحق متنزل على قدن الملاك إبريل يساويني في إسلامك مع الإخوان مع كفايا مع السلف وشباب إبريل وآخر حاجة ببعتها يريت عني تكون راضي أنا مليان عيوب لكن أنا إنسان ودى العادي